إن الذين آمنوا وحجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين أوى ونصروا أولئك بعضهم أولياء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 الله بكل شيء علي.